يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كنا <تصفيق> اخوانا الكرام عند قوله سبحانه والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئك أصحاب جنتهم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل من تجري من تحسين الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونرد أن تلخل الجنة أوري السموة بما تلخل تعمل ونادى اصحاب الجنه أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم الى اخر الايات طبعا هناك ثواجيه في القران الكريم ذكرنا المشهد مشهد الكافرين في قوله تعالى من الذين كفروا من الذين كذبوا بايهنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في صم الخياط وكذلك النذل الذين لهم جهنم من هذا الفوق وكذلك منزل الظالمين ثم ذكر المشهد الثاني الذي كنا فيه واقفين قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها هذا المشهد الثاني مشهد المؤمنين والذين امنوا وعملوا الصالحات <تصفيق> طبعا دائما نجد في القران مقارنه بين الايمان والعمل الصالح اشاره الى ان الايمان لا بد ان يكون آه؟ لعقيده وشريعه عقيده قلبيه ايمان قلبي بما انه يجزم الانسان بان هذا الكتاب من فهم الى الناس وما ثبت عن سيدنا رسول الله في الاحاديث الصحيحه البخاري وموسوعه وغيرها من كتب السنه أن كل هذا نعتقد أنه من تشريع الله ومن كلام رسول الله ثم لابد أن نعمل وأن يصير هذا الإيمان, الإيمان لابد من الإيمان العملي الإيمان الحركي الإيمان ها؟ الذي يعيش به الإنسان ويستجيب له الصغير والكبير بحيث ترى كل أعمال الإنسان ترى فيها الإيمان ترى الإيمان كما قلنا في بيته، تراه في سيارته سراه في جريدته، تراه في شريطه تراه في اولاده، تراه في وظيفته، تراه في عينه وكلامه، ويده ورجله وحياته صورة صورة ايمانيه، صورة نافقه لا اله الا الله قبل ان ينطق بها حاله ينطق بها، ينطق انه من اهل لا اله الا الله. اذا ليس الايمان مجرد قول لسان، ليس ليس الايمان مجرد عقيده، ليس الايمان مجرد انتماء بطاقه وطنيه أنهم من جماعة الفلاني هذا الإيمان لا لابد لنا آمانوا أي صدقوا بهذا الكتاب من الفلامهم إلى الناس ثم صدقوا بوعد الله وعيده امنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومسيدنا محمد النبيا ورسوله ثم انعكس ذلك كله على حياته وعملوا صالحا وقلنا في درس سابق سمى الله الأعمال صالحة لأن بها يصلح الإنسان أن يكون من أهل الله يصلح لأن يكون من جوار الله يصلح أن يكون ممن يستحق النظر في وجه الله يعني يصلح لأن يكون من أهلاً لرضاء الله أهلاً لأن يرضى الله عنهم كذا؟ لأن العمل الصالح والإيمان والعمل الصالح ما هو الذي يدخل الجنة أبداً كما قال سنة رسول الله والذي نفسه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله أهد الأعمال وهذه الشريعة فقط تهيئ الإنسان لأن يكون صالحا لسكن الضار في الدار الخالده في جوار الحق سبحانه وتعالى لأن سنة الأعمال الصالح تصلح الإنسان في الدنيا وتصلحه في الاخره تصلح عقيداتها تصلح عباداتها تصلح معاملاته تصلح أخلاقها تصلح خلاص يصبح صورة صالحة في الدنيا والعمل الصالح تبعا إخواني هي ما هو أداء ما فرض الله وسلم ما حرم الله هذا الصالح لأن الشر هو سبزم ما فرض الله وترك ما حرم الله هذا فساد والصالح هو على العكس هذا الصالح طبعا الصالح هاد كل به الواجب وثم ترك المحرمات لازم هذا على صالح فال يعني هنا عن تطهير الارض التطهير تطهير المجتمع انت صالح بصورتك ثم تقوم بالاصلاح اما اذا ما كنت تصلح ما تكون صالحا مرأة منكم ممكن أن يغير مسؤولية مسؤولية على نفسك على اولادك على بنتك على زوجك على إخوانك على أهلك وقاربك على سبحان الله لابد من أهل مسؤولية ما تكون صالحا أنت منه أحوه تصلح مجتمعا تقوم بالإصلاح وتعرفون حديث السفينة حديث السفينة سبحان الله حديث السفينة يعني كده كنا في سفينة وأبعضي خلق السفينة وحب جالس ننظر أشان ما صير الغرق غرق الجميع، لكن إلى قمص بالجد والشهادة وترمس على يد من يخرم نجوز ونجوز ونجوز وجمس كله نجوت، هذا حديث أصلي لا. مثلا ال الواقع في حدود مثلا القائم في حدوده والواقع فيها كم مثلا وكم سفير بعضهم فوق وبعضهم سف، فالذين من سفح خالوا نحن أحرار هذا حظنا، إلى شنو النخر كيف نصعد على من فوقنا ونفصل ما لا نخليه ما هذا حظنا نخليه. قالوا البعض ينظروا الاخر ينظروا ويسمعهم ايهون شو المصير قال غاركوا وغاركوا جميعا واذا ضربوا على ايدي مجوان وجو جميعا فكذلك هناك من خرق بالتضرر بالزنا خرق الربى خرق الليوة خرق القمر خرق الرشوة خرق خروق خروق خروق ما هذا ما تبقى غرقنا لا لا نحن غرقاء نحن الآن في الطوفان طوفان حلم زبد والله طوفان معناه ولمن ينقذ غرق وحرق الغرق والحرق معه نحن نشتعل اذا هذا معنى قول ربنا سبحانه والذين امنوا وعملوا الصالحات ثم سبحانه يقول لين هذه الأعمال الصالحة قد لا نطير. نحن ما يكون لنا بأن نحرر نحر فلسطين كيف نستطيع أن نحرر فلسطين لا استطاعه سلا أنت تحرر فلسطين تحرر الشيشان قلبك يتقطع ويتحرق ما شاء الله لو وجدت السبيل لك أنه نجاهل في سبيل الله موت في سبيل الله من اجل عقيدتنا من أجي إخواننا دفاعا عن إخواننا كذلك من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم فليس منهم عقل ما نعمل الآن هو أن ندعو ونتوجه الى الله في كل صلاه في كل سجود ندعو الله بأن ينصر اخواننا وأن يدمر اعداء الدين وأن يدمر الروس وأسمعهم وإيديهم لا مدواجم هذا اقل ما عندك؟ و وسبحان الله والله خلق سمشره عن طريق شبكه الانترنت يطلبون من الاخوان كل ما نطلبهم منكم لا تساعدونا بالسلاح ولا بالرجال ما لكم شيئا نطلب منكم الدعوات يرجون الرجاء الحار لاخوانهم في العالم كله ينادونكم يا مسلم ناصوا دعائكم ولم اغلس حتى الدعاء بخير الدين عارف اذن هذا هو الصراط الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم سبحانه يقول لا يكلف نفسا الا قدرها لا تكلف ما استطاع بعمل لا تكلف ما استطيع ان تصلي بالوضوء بالغسل ما استطيع اذا مريض لا يكلف لا يمكن بغسل الوجه مسة عن تنصلي أنك مريض لا يكلفه نفس اللبس. مسة عن تحج لأنك عادم المال ما يكلفك نفس اللبس. مسة عن تجاهد أنك ضعيف بدن لا يكلفه نفس اللبس. وكذا وكذا. قال وعمل الصالحة كل صالحة لا بدت مسحة. لكن مسحة لا يكلفه نفس اللبس. ما جعل عليك في الدين من حرج كل حرج مرفوع من في الدين. إذا وجد شيئا فيه حرج عرف للزم الدين. هكذا قاعدتنا لا نكلف نفسا الا وسعها ثم بعد هذا قال سبحانه اولئك اصحاب أولئك الذين تمثل فيهم الايمان عقيده وشريعه وقاموا بالجد والاجتهاد بكل ما يستطيعون هؤلاء هم اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه كيف اصحاب الجنه إيه الجنة الجنة خلقت لهم والله بناها لهم هم اصحابها لان اباهم في الاول الله بناها لهم واسكنها فيه واسكنهم فيها فهم رجعوا الى تراث ابائهم فالجنة هي لهم وهم اصحابها ما بنيت لغيرهم لهم فقط ولكن لا بد من السبب في الاول بنى الله الجنة له اسكن ادم بدون ثمن لكن ماذا فعل آدم؟ عسى فالمعصية ستردج من الجنة لما عسى قال الله أخرج. اخرج هذه الجنة جنة الطاهرين، جنة الطيبين. ما فيها معصية اللي يقصي ما يدخل الجنة باش ترده معصيه واحدة كما قلنا هذا معصية واحدة تريد بها ابونا من الجنة كيف ندخلها بمئة ألف ألف ألف فعالية من المعاصي أحمال من الجرائم ندخل الجنة والله ترد أبانا بواحدة اخواني إخواني الجنة أصحابها من هم لا أصحاب الثمن اللي يؤدي الثمن ليش الثمن بالإيمان والعمل الصالح اولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا بمجهوداتهم عسى طاقتهم قال جنة لهم جزاء عمت سبع الرحمن واعرضوا عن اتباع الشيطان لأن الشيطان كان هو السبب هو السبب في طرد آدم من الجنة أغواء سول له كذا إذا الرحض يعني وضع لنا المنهاج وضع لنا مدرسة فيها نقرا مصيرنا وفيها نقرا ماذا يجب ان نفعل اذن اولئك اصحاب الجنه فالجنه بنيت لهم اصحابها ولكن لا بد بالثمن اشوفه لان في الاول كانت قلنا باطل خلاص خلص خلص خلاص خلاص قال سبحانه وتعالى ها اسكنوا, ها اسكنوا, ها اسكنوا ها اسكن انس وزوجك الجنه وكل منها ارى غدا, أرى غدا, أرى غدا حيث شئتم ولا دخلاني شجرة شجرة الانتن شجرة الجريمة اياكم تقولوا شجرة الجريمة فنحن ابينا الا ان نرسع في اشجار الجريمة اشجار الجريمة ارسعنا فيها وتصم وامتلأت بطوننا من الجراثيم ندخل بها لو وثتنا ما نصلح ابدا الا اذا تطهرنا لا يدخل الجنة إلا الطيبون الطاهرون لا تصنع إلا الطيبون الطاهرون طيبتم فاتخدوا ما طيب خلص ما تدخل لا يدخلها إلا الطيبون تطيبوا من جئهم سابوا منهم اغتسلوا ونظفوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال الله سبحان الله قد يكون واحد منا في العيش في الدنيا باحقاد وضغائن ومشاكل ومصائب المؤمنون بعضهم مع بعض <تصفيق> سبحان الله هذا يحقد على هذا وكل يوم تقريبا يبلغنا من يسع ليش يسع والله ما نعرفه ولا يعرفنا هو يسع هو يسوى غفر الله لنا ولا هكذا احقاد ليش اخذت مال هتكتع ارضك? ارضك تدامك؟ لا انما يتعن لكل فلا ليه والله لا يعرف وكبير واحد اتانا سامحنا شيش حصل والله يتعننا وقلنا وفعلنا وفعلنا وكنا في وكنا نعرف ما شاء الله يعني سامحنا سامحك الله ما يعرف. هو يتعن ما يعرف والله ما لا اله هذا الله هكذا يجب ان نكون إذن يقول الله عز وجل في هؤلاء المؤمنين الذين تابوا وانابوا الى الله وحاولوا أن يتطهروا وامنوا وعملوا قال الله ونزعنا نزع الله يزول تلك الصفاء تلك الدغائن تلك الاحقاد اذا كان الكفار قلوبهم من بالاحقاد بعضهم على بعض النار مشتعلة في قلوبهم بعضهم على بعض يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم ببعض كما تصن الكلام يضرب بعضهم ببعض ويلعنوا ببعض. كلما دخلت ما جن لعن سكتها لا اله الا الله المؤمن لا لا يلعن بعضهم بعضا ليش لان اسباب اللعن زالت ليش كانوا يسبوا المال للمناصب كذا الحقد والحسد خالص لا, لا لا حسد الا على نعمة تنس النعمه هناك سبحان الله الاخره ما في تحاسد لان الله يكرم الجميع ويرفع قدر الجميع قل ونزعنا ما في من المنكرين حق لقد حقا الكل متحابون متناصحون متعاطفون متودون متصافون ما شاء الله الكل يحب الاخر ما في حكم حتى الزوج مع زوجته ولو كان عنده سبعين حوريه يجيها الغير ما فيها غيره ونزعنا ما في حكم ونزعنا ما في صدوره من الزم ما في حكم في الدنيا في احقاد نساء رسول الله كنا سبحان الله يحفظنا باطن على بعض ليش لانه سبحان الله فيه طبيعة يأتي بالقصعة واحدها وتم يزني الرسول صلى الله عليه وسلم على طعامها وحل جمالها وكذا وثم تظهر اخرى وتأخذ القصعة وتكسرها ماذا رسول الله وتمسد الطعام والرسول صلى الله عليه المهنرها يقول غارس اموكم وثم عندما تنسي بقصعة فيها هنا يقول قصعة بقصعة وطعام بطعام يأكل ذلك الطعام ويعطي القصعة للم تكسر بها النور الى الطاف رسول الله واخلاك الطيبة الدمية يا ما شاء الله إذن ونزعنا يوم القيامة ونزعنا ماذا؟ لماذا ما يريدون دخول الجنة ربنا يصير نهرين نهر أو عينان نهر يقتسونه به يقتسونه بحال الجنة يقتسونه. فالله عز وجل يزيل يزيل سلوثهم الظاهرين وعين أخرى يشربون منها ويزال ما في ما في بطونهم من من دغدغ أحقاد حسد كله هكذا يا أخي كما قال سبحانه من أي أخرى وسقينا وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهور الله أكبر مثل إيش مثل سيدنا سينا أيوم أيوم صبغ الله بالمرض بالعاهة منتشرس لما أراد الله تحرسه لما أحس بأن المرض يتصرر الى قلبه ويفقده معرفة ربه ويتصرر من لسانه ويفقده ذكر ربه لما وصل الحال إلى هنا قال ربي اني مسني الضر ربي وإلا طلب من قلبه ادعوا ربك انك تبيه الله وضعك مستجابه قال لا أنا عفيت سبعين سنة حتى وصاب سبعين سألعات لأن الإنسان سكين يحسب واش نعافيون ايام العافية ولا المرض، ايام المرض ما يرى العافية ما يخذها قال سبحان الله ايام العافية نسيتها ما حتى نوصل سبعين سنة اخرى وانا مريض ثم قل يا رب لا اله الحياة من الله ولكن عندما احس بانه سيفقد الاتصال بالله من لسانه وقلبه قال يا رب ربي اني مسني سني الضر وانسى رحمه فقال الله له ادرك بيشه أصبر. ها يعني هذا هذا هذا مغتسل يصل الظاهر يذهب بالعاه الظاهر يجمع ما في بدنه ويشرب من الاخرى ويضرب برجلك الاخرى يصبها العين الاخرى ويشرب منها ما في داخله الظاهر فكذلك اهل الجنة اهل الجنه لا يدخلون الجنه حتى يشربون من هذه ويغتسلون من هذه بيتطهر وسقى وسقاه ربهم شراب, شراب طرفة هذه الآية سبحان الله علي أبي طالب جل الله رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه علي هذا الكل يقرأ هذه الآية وقال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلح والزبير ممن يدخل ممن قال الله فيهم ونزانا ما في صدورهم من غيم سبحان الله لانه وقعت حروب بين الصحابه وقعت حروب قتل عثمان ورسول الله عليه بشره بالجنه لانه سيموت حي شهيدا وكذلك علي بن ابي طالب قتل قتل شهيدا سبحان الله وقعت حرب بين علي أبي ابي طالب وبين طلحه والزبير وكل مبشرون بالجنه عثمان مبشر وعلي رضي الله مبشر وطلحه والزبير مبشران بالجنه كذلك وقعت حروب يوقع اتك عشان بين المسلمين ولا لا اه سبحان الله لا ان الله يقول سبحانه يعني الى يعني في التنازع والتقاص والاعطاء فطامي من المؤمنين اقتتلوا المؤمنون يقتتلون لا لا ها وانطائف صال من المؤمنين الله سبحانه بيقول ويريد الله سبحانه وتعالى يريد الله سبحانه بهذا من اصحاب رسول الله وإن طائف صالي من المؤمنين اكتسلوا فأصمحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتل التي سرغي حتى تفيع الى امر الله والرسول صلى الله عليه وسلم صعد المكبر ورفع سن الحسن وقال سن الحسن هكذا وقال ابن ابني هذا سيء وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفعلا سبحان الله لما يعني علي بن أبي طالب وتولى الخلافة سنة الحسن ونازعوا فيها من؟ معاوية وإذا بالحسن رضي الله عنه يتنازل لمعاوية يتنازل لمعاوية ليش؟ حقنا لدماء لي المسلمين حقنا لدماء المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو معه بهذا الدعاء بهذا التنازل ما قال لهم مجع عليها واليه ابو كما يقول من يقول من الروافق لا بل قال وسيصلح الله به بين فئتين سولى الخلافه لمعاويه كان اصلاحا بشهاده رسول الله اللهم اجعله اللهم اصلح به بين فئتين من المسلمين فقالوا هذا فيه اقرار لخلافه معاويه هو الحديث الصحيحين نعم اذا هذا الذي يطعم في صحابه رسول الله بسبب سلك الفسنه التي وقعت بينهم هذا الزنديق هذا الزنديق وفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من سب اصحابي والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اعوذ بالله أعوذ بالله وقال لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي خلوني أنا وأصحابي لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيباً لنا الصحبة ما ضاعت ولو فعل الصحابة ما فعل خلاص لأن الله اطلع على أهل بدر فقال تعالوا ما شئس فقد غفر لديه وأهل بيعة العقب بيعة ايش بيعة الردوان أهل الشجرة أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حضر الشجرة فهو من أهل الجنة بأحاديث صحيح خلاص إخواني والله سبحانه وتعالى رضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتباعوهم بإحساد رضي الله عنهم وردوا عنهم اذا من تدخل من حشر انفه في اصحاب رسول الله فينبغي بل يجب ان يقطع ذلك الخرطوم على الخرطوم اذا ها هو علم ابي طالب رضي الله عنه يقول ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صر المتقابلين وهنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غن تجري من تحتهم الأنهار إذا كان أهل النار من فوقهم ضلل من النار ومن سحسهم ضلل لكن هؤلاء تجري من تحتهم الأنهار أنهار ما عند أخدي أنهار يفجرونها تفجيرا سبحان الله يفجرونها متى أردوها أسأتت أس. وجدوها في البيت سبحان الله هل يفجرونها تفجيرا زي دايره بتشرب اشطر من داخل البيت ما عليك إلا تفتح القريف وخلاص يا بابا لا اله الا الله هذا شبيه بالجنه يفجرونها ابغي تفتح القريف وخلاص الصنبور يفتح خلاص الدوشه ارصاص خلاص لا اله الا الله من قبل ما كان هذا كان سن السن يفتح بقعر البيت وربما يعني يضرب مسافات بعيدة والآن بسبب الجفاف والله يسمعنا من يضرب أربعين كيلو أربعين كيلو ويبقى الشهر والشهرين وثلاث أشهر ما يصب أبدا خميس ما ينظف خميس ولا يصب على نفسه ما في ما بيما. حتى ما يشرم فكيف أن يصب على نفسه ولا يصيب زيادة؟ نعمه الماء سبحان الله الحياة بماذا تكون بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حاجة. حياتنا مربوطة بالماء الله قادر اذا اراد ان يفنينا احتشم امسك الماء غارت الماء قل اريتم ان اصبح ماءكم غورا خلاص بسلع الماء احفرس ما فيه عين كانت بسجلي خلاص نطي بسا دير وتح خلاص بقابل بايزي بالماء من ايه هل في امريكا الغرب كله يخلقنا ما؟ لا اله الا الله بعضهم يحرقون وبعضهم يغرقون البعض يغرق والباقي يحرق لا اله الا الله الله قادر على كل شيء حتى لا يتعالى الانسان يقول انا ومع ذلك لازالوا قالوا غاضب الطبيعه لا نسوا عليهم الدين. هؤلاء يقولون غاد بالطبيعة غاد بس. بالكارثة بالمصيبة بالعذاب وما صرفه بالمعذب الذي أنزل العذاب. ما صرفه به. والله لقد كان كفار قريش أحسن حال من هؤلاء. كانوا إذا نزلت الكارثة إذا نزلت المصيبة دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجعهم الى البر إذا هم يفرقون لكن هؤلاء كافرون في حالة الشدة وفي حالة الرخاء على السواق ما لهم الله بلهم ضد الله نسأل الله العافية اذا اخواني يقول الله عز وجل هنا سجري من تحتهم قلنا ما في احد سجني من تحتهم والأنهار من تحت قصورهم من تحت أشجارهم من تحت, من تحت والماء سبحان الله سورته فيها بهجه منظر جميل في منظري تجري وخصوصا في السحاري في الجزيرة العربية ما كانوا يعرفون خرير الماء يسمع خرير الماء ما يسمع ما يعرف فالله سبحانه وتعالى بينا لما لنا في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قدم بينا. سجري من سحتم الانهار ثم قال وقالوا الحمد لله اولئك ماذا كانوا يقولون يتلعنون يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ولكن هؤلاء شيء يقولوا الحمد لله هكذا يا اخوان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وهنا قال وقالوا الحمد لله تلك السورة تقول دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم إذا أرادوا شيئا ما عليهم إلا أن يقولوا سبحانك اللهم ويحققهم شيئا كل شيء يجدونه امامهم حاضره بقولهم سبحانك اللهم دعواهم يا أي شيء وكذلك تنام على ربهم التسبيح والتحميد دعواهم وما يتكلفون سبحانه في الدنيا لا بد ان يسبح ولا يحمد ولا يحلل ولا يكبر لا بد يتكلم يتكلف يتكلف لا بد ان قد ياتيه سبحان الله ياتيه الشيطان ويحول وجهته النور القلب يتحول تشاهد دنيا يريد أن يفكر في الله يريد أن يسبح الله يريد أن يذكر الله يريد أن يقرأ كتاب الله لكن الشيطان يحوله ينسى ويظهر يبدأ يتكلف ويقصد لكن في الآخرة ما في تكلف يقول رسول الله عزم تسبيحهم مثل النفس مثل ترداد النفس أنت عندما تسنفس ويش تقصد صاد خلاص ما تصدق قبل هكذا وايش انت تكلف نفسك تقصده وايش النفس عندك ارادي ولا لا ارادي الله سبحانه جعله لا ارادي بدون قصد كنا يلا انا بحضر مش العيد وايش ما تقصد ما تصير عينك ولو تصير عينك هي القد مفتوحه ما تغتشف لا بده لا هكذا لا مش فصاح على يد وهذا من الأرض. وكذلك النفس فهذه الحركه لا اراديه والنفس لا اراده فكذلك يوم القيامه هذه العباده لا اراديه سبحان الله بمنزله النفس ما يتكلفون فقال سبحانه وتعالى يعني القران انهم يسنون على الله لا كلام لهم ان يسنون على الله وهذا سنه ما يتكلفون به وقالوا قل ما هو الحمد لله الذي هدانا لهذا شو من من هداهم أولا سبحان الله طبع الإنسان ميال إلى المعصية طبع الإنسان ميال إلى الشر نفسك لو صلكنا الله وانفسنا لكنا غارقين في الوحل في وحل المعصية غارقين في الانحراف غارقين في الفساد غارقين في الشر من أين اتى هذا النور الايماني معرفة الله الحديث بكلام الله نتذكر مواعظ الله نتذكر فيما قال الله من أين كان هذا من ربنا هداية الله هدانا للايمان زينا الايمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين كما قال عز وجل ها؟ لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم فالايمان بهداية الله والله ما إذنك يا إذنك من وجد خيرا فليحمد الله الله سبحانه وتعالى وجدنا أبو كنا في أمريكا لكنا امريكيين لكنا أمريكيين لكنا في, في سلقبيب لكنا يهودا لو كنا في باريس لكنا فرسيين لو كنا في لندن لكنا إيه يعني انجيل لو كن... وهكذا سبحان الله لكن نحن وجدنا اننا تنسنا من... تنسانا من اباء مؤمنين اباء يوحدون ويشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جزى الله الوالدين ان اسرنا عن رعينا عن خدمتنا هكذا ارسلونا الى الكتاب قران القران وجدنا انفسنا مؤمنين ها نحن ما زلنا على تلك الحال جزى الله الوالدين خيرا ونحمدك يا الله ان هديتنا للايمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالله هو الذي الهمنا للايمان نور قلوبنا بالايمان ثم سبحان الله هو الذي انتقل بلا اله الا الله انتقل بالتسبيح والتحميد والتكبير بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو, هو سبحانه جعل جوارحنا تنصرف إلى طاعته هو سبحانه ادانا مصوبا وسبحانه ان يحفظ علينا هذا الايمان حسنا القى وحث يمتعنا بالنظر الى وجهه وحث يعطينا الجنه ونعيمها تجري من تحتها الامهار اذا لما وجدوا انفسهم هكذا قالوا ولهجوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا ان هدانا الله فالمؤمن سبحانه الله عاجز المؤمن جاهل انما نزل الله من اقدره على الايمان الله هذه فيه ايش اعتراف اعتراف بهذا و... وان سكيل الامر كله والنعمه كلها الى الله سبحانه وتعالى فهو صاحب النعمه اولا واخيرا وما كنا لنحسد يا لو نهدان الله ثم يقولوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقسم والله لقد جاءت رسل ربنا بالحق كيف ما كنتم تعتقدون هذا في الدنيا لا في الدنيا كان علم علم اليقين الانسان لما يكون في الدنيا عنده علم اليقين بهذا النعيم بالجنة والنعيم بما وعد الله كله عنده علم لما يشاهد ويشوف وينسك ويسمه الله سبحانه وتسكه الملائكة ويشوف الجنة أشيسير الآن عين اليقين وعندما يتمدسع سبحان الله ويغمص الله في النعيم أشي صباح شنون حق اليقين عندما يغمصوا في النعيم يقولوا لقد جاءت رسول ربنا بحق اليقين بالحق نحن الان في حق اليقين لا اله الا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق كيف الحق ذيك كيف اللي خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام بالحساب والعقاب والجنة والميزان والصراط والحوض ثم استقرار اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار يقولوا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله هذا هو حق اليقين لا إله إلا الله ونودوا عندما يستقر أهل الجنة في الجنة و أهل النداء ونودوا ينادي الحق أو تنادي الملائكة بأمر الحق ونودوا أنزلكم الجنة نودوا في معنى القول وأن جاءت في فعل في معنى القول تكون تفسيرية ونودوا أنزلكم الجنة انشلكم الجنه وارث سموها بما كنتم تعملون ميراث نعم ميراث والميراث عنده معانياء المعنى الاول هو انه ملك الميراث يكون ملكا لا منازع فيه انت عندما يموت ابوك فترث ما كان يملك وما كانت عليه لهم ملكيه خاصه عندك منازع في هذا الميراث ما عندك منازع هذا المعنى الأول المعنى الثاني يعني الإنسان إذا دخل الجنة وسعى الله بها ينزع احد ويقول خرج هذه لي الله سبحانه وتعالى اعطاه إياه أو الشهر الماضي هذا ما هو له لا فسم الله الميراث وتلك الجنة أور السموم واحد الثاني الله سبحانه وتعالى يعطي للمؤمنين ما كانوا يستحقون ويعطيهم حتى ما سحقه الكافر من يهود ونصارى ومجوس وعلمانيين وصرفيين ومغضوب عليهم وسائر الشياطين إلى آخره لأن في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه ما من ما من إنسان ما من بني آدم إلا عنده ملك في الجنة وملك في النار. نصر الله لا بيه عندك انت ملك في النار ما ادري كم فيه وعندك ملك في الجنة وكل يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مسلم عنده ملك في الجنة وملك في النار عندما يدخل الله المؤمنين الجنة ويدخل اهل النار النار هذا ملك اهل النار في الجنة من يأخذه؟ من يرث المؤمنون؟ أولئك هم الوارثون. الله يقول: لما في المؤمنين ممنين. قتبلنا المؤمنون الذين هم في صلاة إلى أن قال: أولئك هم الوارثون. كيف الوارثون؟ لمن يرثون؟ يرثون حضوض أهل النار، حضوض اليهود والنصارى. هكذا يسميهم رسول الله. يقول: يرثون حضوض اليهود والنصارى. سبحانه وكل كافر عنده وثم ملك المؤمنين في النار من يرثه الكفار لا إله إلا الله فالمر فالإلف سباعون المؤمنون يرثون ملك ملك أهل النار في الجنة عنده بيت وعنده الكعبة الضوء قريب من البيت سبحان الله بطيء لما أدي وثم عنده ولد ولد سبحان الله الأولاد يعني لا أحد يلهم ما شطيش يمشون هذا الكظم وطبعا كظم عنده قوب تقريبا ثلاث آلاف ولا ما أدري بكل واحد الآن قوي طويل. طيار قوي فأخطع يده هذا ولكن سبحان الله هذا هذا الدؤول سقيه اصبترج له رجل مشلول اختلفوا لما اصطره الى الى فيتر محمد الخامس قطعوا له يد خلاص يفتحوا والرجل قرناه ولو ما فيه ما فيه الان يعني الخدمه ديال الدم ولا قرناه 16 قطعوه لبد الكيلي خذوهم كيديتهش يطلبوا له 800 ما شاء الله فكيطلبوا مساعده لكم جزاكم الله خيرا هل يمكن ف شكون هنا شكون فهاد الجيل شو ماجي يا شو ماجي يا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي الله. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي الخل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في علية صلواته وسلام نعم الإدام والخل ما وجد إدام ما وجد شيء يسيء فيه الخبز يغمص الخبز ما وجد شيء أجد وجد وجد الخل فقال ليشجع الحاضرين قال نعم الإدام والخل خلاه وخصوص أيام الحراره تقول الإنسان يطلب شوي من حموده وكذا ها في منها نعم ذيك اللي وش بخل فقل نعمل إهدام والخل هاي، فالخل والخل ملك والخل ربما يقول لواحد هذا الخل موجود الآن لابد أنه ربما كان خمرا ثم تخلل عندنا في الإسلام الخمر إذا تخلل لا احتراع الحلال بيجمال الخمر بسد كيف بسد؟ قراءة الخمر يعني زول الغلقة ويسيب لي هذه الخمر ما يصير؟ يصير خلّى قال الخمر إذا سخنوا تخل... إذا مخلن لأنه خلينا نحن محنو... لا إذا خلينا حرام ليش؟ لأن سخلينا يؤدينا إلى إلى إلى يعني اقتناء اقتناء الخمر واقتناء الخمر حرام لكن إذا سخن لوعبيه أو تخلل عند أهليه عند أهل الخمر وثم ثق سخبه إلينا خلنا نأكله لا نأكله بإجماع العلماء. ورسول الله صلى الله عليه فالخل ما يكون خلا اذا مر على على الطور الخمري لو نبدا عنده اطوار يمر عليها يمر على الخمريه ثم يصير خلا فالخل حلال ثم يقول كيف يمشي على الخفين الخفين يمشي عليه هكذا هذا الاصابع هكذا ويقول عليه ابو طالب يقول هكذا يعني على الأسل. يقول عليك ابو رضي الله عنه لو كان دينه بالرأي لكان نصف اسفل الخفي اولى من اعلاه ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على هكذا الاصابع يمسحه على هكذا هيك. ولكن بشرط ان يلبس على طهارة سواء وضوء ويلبس تبقى تمسح يعني 24 ساعه حاضرا وثلاث ايام بلياليها سفرا وورد عماس حتى اسبوع سفرا والحديث صحيح أسبوع أسبوع سفر وبالنسبة لي يقول بعد الآتي يشير إلى الإمام أو التربوش هل يجوز مس عليه أقول نعم كالرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته بدون أن يلبسها ولا على طهر ما فيه ولو لبسه على غير طهار مس على العمامه الرسول صلوه و على الرأس وحده ومسح الناصيه و تسمى العمامه ومسح العمامه ويقول على الخمار حسن مرعى سبحان الله قدت بالحنه قد عروسة عروسه تمسحي من فوق من فوق الخمار قالوا سبحان الله في العروسه وزينونا وما تذا الا لو بده تكون مع زوجها تبقى بزينتها لازم مسح على ايش او ثم تصليش عند العروسه ما بتصليش يا حبيل. ها سيب انك لا تنزع لا ما يمطل ما يمطل لأنه مش القشارة الوضوء ما مش القشارة يبقى حاجزة زولت العمام وليبسق شيرة خلاص لا الوضع يعني معنوي ها هو حكمي ها يعني اعتباري هكذا فانا أنا اذا مسحت على رأسي وانا عندي شعار وثم حلقت عوامش يمسع رأسي ها ما, ما بي ايه نعم ثم يقول من هم المرجئه ما شاء الله هذا حديث اليوم المرجئه هم الذين أرجعوا العمل وأخروا العمل قالوا مجرد لا اله الا الله محمد رسول الله يقولها ولو زنى ولو سرق ولو قامر ولو راب ما ينسكم النار اجد جل هكذا بل ايمانه مثل ايمان جبريل وميجال ولكم من افسق الناس وافجار الناس هذا هو شو المرجع لانه ارجعوا واخروا العمل واطردوا العمل ماذا بسهنة ولكن لا العقيدة الصحيحة عقيدة اصحاب رسول الله عقيدة السلف الصالح اذا اقترف جريمة غير الكفر يكون في المشيع ان الله لا يغفرهم الشركة به واغفرهم ما دون ذلك لمن يشاء اذا كان يغفر الله لو غفر وينشاء عذبا واو نقول يعني يظهر الحسنات والسيئات اذا رجحت حسناته على سيئاته كان من اهل الجنه واذا رجح سيئاته على حسناته يبقى اما يشفع فيه الشافعون واما تلحقه مغفرته الله عز وجل ولما يدخل النار فيها ما شاء الله ثم يدخل الجنه ما دام لم يشرك بالله مفهوم هذه عقيده السلام لكن هو يقدر هكذا المرجع يقولون إن الإنسان إذا شيد إلا إله إلا الله أن محمد رسول الله ولو سرق ولو زنى ولو أشرب شرب الخمر ولو فعل ما فعل من شهور والأذان لا تمسه النار لا لا ابدا أي. وفي مسائل أخرى ثم يقول الأخ أنا طالب علم وعاني من ضعف الحظ ادعوا الله معي اللهم افتح بصيره أولي العين، <تصفيق> اللهم جال من العلماء العاملين. ثم يقول فاضي ادعو الله ان يرزقني لفزح معرفة العلوم الشرعية اللهم افتح عليه ثم هنا سؤال يقول أنا شاب أنشط في جماعة وجدتهم يقومون بأمور شدسة منها انهم يحددون أورادا معينة لا دليل من الآثار ويحددون لها المكان والزمان هذا بدعه مثلا إذا وردت أوراد الرسول صارتنا أطلقها بحيث ليلية أو نهارية أو في النهار كلها ماشي في النهار من طلوع الشمس إلى غروح أو حددها ليلية فناخذ بالتحديد إذا أطلقها ليلية أو نهارية نطلقها لكن حددناها تسمى بدعه إضافية فمثلا الصيام الاثنين والخميس تقول انا والله ما اصوم الاثنين والخميس الا في اول الشهر الاثنين باول الشهر والخميس باول الشهر وحددتها كذا لا بيتحط صوم الاثنين والخميس مثل الاثنين والخميس او مثلا قيام الليل قلت انا والله ما اقوم الليل الا مره في الشهر او يوم كذا فقط وحددتها والتزمته او التزمت به غيره هذه اسمها اسمها دي جدعه اضافيه فضعة إضافية لأنه المنسبة على رسول الله ما أطلقه نطلقه ما قيدوا نقيده أما لفلا فلا أو صياء مثلا أو الصلاة سبحان الله من أذكار التي اطلقها نطلقه وما حدده وما ثم يقول وجدتهم يقدسون شيخهم وهو مأذون وهو مأذون وله الكش فعتقى بهم أعوذ بالله الكش إذا اعتقدنا الكش كأنه نبي يحى إليه اعوذ بالله الكشف لا يكون إلا للأنبياء والمرسلين إن كان عمر فيكم محدث مو كشف محدث يعني حديث يلقى على لسانه كان ينزل على لسانه قران لكن كشف معنى يكشف له من العرش للفرج الفرش لا, لا لا لا يعلم الغيبة إلا الله قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله اذا اعتقدنا ان احدا يكشف له والله احذر له الحجاب حتى يصار يشوف من العرش الى الفرش اشهد كفر بالله كفر بهذه الايات عالم الغيب فلا ينذر على غيبه احدا الا من اصطدم بالرسول بالرسول ثم يقول ويسلمون له لليل فقد بركاته ونورانيته هذا كله يدخل في باب حق الصحبه للمشفق هذا يا إخوان هذا في رسول الله نعم يكفينا شيخا وقائدا ومرشدا ومربيا من سيدنا رسول الله من لم يكف سيدنا رسول الله فلا كفاه الله لأن الله بطنا به وإن تطيعوه تهتدوا ما آسكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله إسوا سنة وحده الله. أما الغير يُحِق، يضل، يزيد. شينالبركة نور يا سويل نور؟ نار ناء نور لا؟ ثم يقول وهذا الشيء يؤكد أن يتبع سنة رسول الله حرفا بحرف. لابد من ميزان. أيمَن أني آخذ منهم أشياء وأترك أشياء؟ فهل أواصل معهم نشاطي؟ مع أن المؤمن ضعيف بنفسه قوم بأخير كيف تترك أشياء إذا ما تركت أشياء التي كوني أبو خالف للسنة أتبعهم في أشياء وأترك أشياء ليتتركها إذا أين, أنا أين أنا موفق وأن كل ما يعمله هو على السنة ليترك أنت لا إله إلا الله ثم بعد هذا يقول هذه أسماء لبعض الأنبياء وهي أرمية واشعياء ويوشع هل هذه أسماء الأنبياء؟ أقول نعم موجودة في في كتب في كتب الكتب القديمة يعني من التوراة او الانجيل اسمها, أسمها ولي الأمر يا هنا وموجودة في التفسير أيضا أقرأها العلماء ثم يقول هل يجوز العقد بالنصرانيه لأجل أوراق لا لأجل النكاح قوم النصراني عندهم نصراني. اعوذ بالله لا العقل النصراني ولا المسراني النصراني اقفه شر كلاهما شر كذا الزواج بالنصراني نصراني وجواز زواج كلاهما شر الجواز النصرانية لا يجوز بالذمية إلا إذا كانت الذمية من أهل الذمة تؤدي الجزية وتحت الهيالة الإسلامية وتحت الحكم الإسلامي أما والحال وهكذا إذا مدت من يأخذ الأولاد مصير الأولاد كفرة نصارى أو يهود اذا إذا إذا من يأخذ الأولاد هي مصير الأولاد الكفر اذا حذاري حذاري لكن إذا كانت حسليات إسلامية الأولاد لمن للاسلام تلقتها أو مدت عنها الأولاد الإسلام يحميهم اما والاسلام منكوب حتى في بلاده فاقول لا يجوز اسماء التزوج من نصراني او مسلاني او باليهودي او اليهودي وكم في الماضي من هو متزوج باليهود من بناس المسلمين والله في عهد يعني في ستينات كان باقي رحمه الله عليه سعد الله جنون يعني رحمه الله عليه كتب في في جريده في المجلة الميثاق الميثاق كان يكتب فيها وكتب في ذلك الوقت وانا قرأت بنفسي والمجلة عندي يقول في ذلك الوقت في الضر الضيضة كانت يعني المئتين مسلمة مزوجة باليهود والنصارى في ذلك الوقت في الستينات كم يكون الآن ثم في المغرب كله كم بالآلات ذلك المسلمات تهوذنا والمسلمات تنصر وتعلمني نصر المغربيات علماني لا دين ملاحدة كل من يطالب بإدماج إدماج المرأة في التنمية كله علماني صرفاقي ملحي يا رجال أو ها رجال أو نساء لأن في ذلك محاده لله ورسوله المغرب انتهى فنسأل الله العظيم بالله المستعان ثم يقول آخر عندي عشرون أو اكثر من الشباب نرشدهم نعلمهم فرائد وسنن الوضوء وغير ذلك من الأمور دينية. أرجوك أن تدلني على كتاب الاداب حتى أقرأه معه من الكتب رياض الصالحين هذا كتاب جيد للإمام النووي وخصوصا إذا كان بالشرح ها؟ وكذلك الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي كتب قيم في الآداب وكذلك ايضا الترغيب والترهيب وفق السنه في احكام آداب يعني هذه الكتب كلها فيها فيها الخير الخير نعم ثم يعني السؤال الاخر يقول عندي اخواتي من الام والأب وعندي اختي من امي فقط فما الذي افضل فيهم فيه هل من جهه الام او والالماء او من جهه الام والاب الكل ينبغي ها ينبغي ان لا تفضل هذا على هذا كلهم اخوه تعامل تعامل بالحسنى وتعامل بالكلام الطيب والمعامله الجميله مع الجميع بل حتى مع الجيران وحتى مع الاصدقاء وحتى مع كل المؤمنين وحتى مع الحيوان والحيان وشات ان رحمتا رحمك الله ولا ينشزع الرحمات الا من شقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ومن نشهد ان لا اله الا انت ومن تبع سبحانك اللهم ونصحتك ومن تبع سبيل المثال ومن تبع